اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوى جنة في قرآن كريم كاها درسي جنة ناوح النوغة باللابانا آيات من سورة الروم قال الله تبارك وتعالى الله معبود كحقا الذي ومتك يرسل دراء الرياح الدبي لها وفتثير أيك عدو الدبي له صحابا ضرور وفيبسده مركز إلهي كفدي هو صحابك في السماء إرك كيف سيء الله سيدي يشاء أدوانا أكفدي ويجعله صحابك قبلك كسفا قبل الله فترى عوارك اذا الودق الرابك يخرج حالؤ كصبح يوم من خلاله سحاب كالبحر يسير فيذا اصاب الى مركو قوس رب به بذلك الودق الرابك ما يشاؤ وقف دون من عبادي اراه يا دومدي سحاله كميدياي اذا اسلام مركز فهو بعد دومدي يستبشرون وعب كانوا اظمض وحي أهلين. من قبل أن ينزل عليهم أي من, من قبل أن ينزل عليهم المضار انتن ربك اللبو سودة من قبله من قبل تنزيره ربك سودة جين تيسا كهر وحي أهائي لمبلسين هو كقوستين من إزاله سودة جين تيسا فانظر بالقف والبغفير إلى آثار رحمة الله إلهنا حريص تي سرا ديالك فيري كيف صدر يحيي الله انه له الارض ذلكم بعد موتها بمنشده كجبال ان ذلك الله اصلك نوري لنحي الموت بطقتين وامدك نولين وهو الله ما على كل شيء وهو الذي قدر وامدك ولا إن أرسلنا والله إلا إن أرسلنا إلى يخير سبحانه ولا إن أرسلنا والله إلا إن أرسلنا حذان درمو ريحا ذا وإنما مدرة حارة أو بردة ذا وإنما دا نهتجا وفرأوه زرح به أي أركان مصفرا حاله يهتمت شعلا لا من بعده من بعد اسفران الزرع مركي بلكي جالنقد كغبال يقفرونا كو كعبال كذا الهي الهي وينا سبحانه وتعالى و كنوع دينيا سدا ضرور تعو ابو رو بيها او سو دجيي تاس او تو سيدا الهي يا الهي النعم كيساء اضمرا ومن نحي الله ربابا الى هو يقول سبحانه الله اله حق الذي وهمتك يرسلوا ذرا الرياح ضبابا قافت تسير مركز بابيله ميرشاي كسوكه انيده رب يا يقان حقا بضنيه من الكرى ضروري من الكسوكهين فيصده مركزنا الهي او كفيدي في السماء الكر كر, كر كفيدينا مرو اسكوجه دجينه مرنا وان شجرشره او كاي كيرو قدغا فلفسيد يفيدينا يشا ويجعله اي ويجعله طاره مرمروخو كاللغا كسفا قبلوه ضرور اني سيسن او قبل قبلوه كاللغا فتراه وبرك إذا الودق رابك يخرج حال كسو بحي من خلاله خلال الصحاب ضروره بحضر بحضر كسو بحضر كسو بحضر كسو مركو كو أصيب بذلك الودق رابك اسمركو كو أصيب ما يساقف الضامن عبادي حال ان كميديا اذا اسلام مركبهم الضومدي يستبشرون بشار صنيا لحاجته الي يفرحون بالنزول وحو امبايده وقبه ما الامر سو دغو اي اد بشار صنيا من قبل أن ينزل عليهم أي من قبل أن ينزل عليهم المطر انتن رابكاس لك سودة جين من قبله من قبل تنزيله سودة جنتي سكهر وحي أهايين لمبلسينك وقوستين من إذالك سودة جنتي سبكى قوستين مهدي هو بالمصدق إماهي فانظر بالقف والبالمر كفيري إلا آثار رحمة الله اله ان حديثي صح هذه الكيده تريدك أي تهبيده بل فير كيف صار يحيي الله اولئك على الارض ذلكم بعد موتهم شده قد غبا ذلكم ذواده ان لا فير ترى با فير انهم يكون دعان قد عبر سنه دو وحا اركده ملكه نولاده او قروحها ان اسكت waa markay dadkii qulustey mudashka qulustey isdhiibey xoroohada tar tar tar taran tobaray u dibenaayey waxti ma ay saxoolaha sulahay hadii la raqoon shiga si waaqooraa yaa dhan qaado igow waxaanu silaxay horteed وأن JUST wide ، وτάعم وي PMT ح Louisiana ما ، ويعمل قدر لكن مجرييا وقockتها إنه سأخضرين ندا نواعي ش각 الأسنان لم Sie然 عشان surround النرد فهم عن القادرة そうي uncertain ربما ي المسكر يتبع وق Baby من المهم الخوف أ рассتولي في التعرقل إنه ي pistلم يكبير ببعاية قال الأحد الذين قال tighten وقال grass toak وداع لإنتكلم به Law 99 aa markaa roomkii waxaan toban iska deeyay mid laga ma fujika aa haddii aan mid aan yarto haa toob kixii weeydey isii ama seega ga oo nay ciif ma taqaan xoolo afar ka soo baxay marka niyadidan ay isbedeleen marka taas waxa ay in dhalika lan nu'yul mautan baka mint ay allaha so nolaynay allaha sa so nolaydon awoda bala lan nu'yul mautan baka wa mit ka so nolayna wa huwa allahu qadir wa mit ka awuda ala kulli shay'in wa baba wa la in arsalna wallahi la in arsalna haban duru ila al-rihan dabayb dabayl wa halulajida mudiratan haratan aw barida dabayb aw babay shaas wanaag mid kulul oo wax gubeeydo hanfi ah ama wanaag oo qabow wax ku dilayda hadaan Dabail dirno oo wahdibayda oo faroow zer'i bi ay arkan barihi baxay misarra hala yahay mid xalan noqday hal maad dabaylo kubbe xe beertii dhameeday min baadihi min baadi isfirar zer'i بلكي مركه او جاء له نقدي كقبال يكسروك و اليك ابال كمع او اعد له دهر يو سرغن نعين اه بلا الله اون عينت نو ده تعالى الى هو الذي هو امرك يرسل الدرر الرياح الضبايلها او فتثير مركز الكيبو سحابا ضرر او فيصده الى ضرورته كن فيو في سماء الكر كيف يصير يشاؤوا الضوء او يجعلوه الى هي سحاب كثيف كدغو اي طاره مر كصف فتنوذر كذا الودق الربك يخرج حاله كصباحا من خلاله خلال الصحاب ضرورة لحدوده فإذا أصاب رب ملككو أصيب به بذلك الودق رب من يشاء قفكو الدون من عباده الدومده سحاله كمدياك إذا إسلام مركيبا هم الدومده يستفشرون رواب بشاره سنية أي اللي حاجتهم إليه يفرحون بالنزوله باهله وقبان الله وان كانوا وحي اهايين من قبل ان ينزل عليه ما درك انت لو من قبله من قبل من قبل التنزيل سوجتي سوجتي ترقبك قه لمبلسينا قوه قوسطي من انزاله سوجتي سقطوا قوسطي فدور بطف والبو في الى افار الله إلهي من حديثي سرها ديالك إيه يسبد لك إيه الراتكي كيف الصدى يحيي إله أون موريه بالفيري الأرض بعد الموت أني مشهد ذلك إن ذلك الله أسموك لا لمحيي الموت ضدك من تيو ومتك وهو الله على كل شيء وحوى البضاء قدير ومتك أولا ولا إن والله لا إن أرسلنا هدان درم إلهي ريحا دبائم او نباتك كينه ايه فرعو دكو ايه مصفر حال يهمت شاء الله لظل وحي اخانيا من بعده من بعد اسفرال زرعي بل كماركو شاء الله نقضي كي قبال يدخلون كوار الهي كعبال كدعن المحدث فإنك هذا النبي صباح لا تسمع <تصفيق> مبنك شكرت الموت كوار ننتي الدعاء يرمد منك شيء كرتيد ولا تسمح منك شيء كرتيد السماء لبوليالك الدعاء يرمد إذا ولو مرك أي شيء متبرين حاليه كودة مدى چهدينه وما أنت هذي قمت هذي قمت هذي قمت بهذي العمي انبوليالك مذهلونيك عن ضلالته بادي دودن كهنونيك ان تسمحوا ما تسمحوا Aadiga vähemad mega shikerti, illa min kof ayat mega shikerta, yuumirul rumehissan bi ayatina, ayatke enna, oa fahum aegu muslimuun e'uuhu allah. Inneka laa tusmii mevte, elmevte, suratun nabli nevakuus sommarne, laladan ayadud, laladan ayadud, laladan mit'ah, laladan ma'na umba midluretchidee. قول <سؤال> كبهات إلا <سؤال> إلهي <سؤال> الناوطة <سؤال> وحلولة كهذا الكفار <سؤال> الذين <سؤال> أماتهم الذين أمات الله قلوبهم وقالا إلهي قلوبتها الدليل قول كعسان أبود لاهيرا قالا لك حد ليا أنا المور الدنيا ديلا لكي قلوبتها ألا الدليل قلوبتها مذوباتي تحصل لك حد ليا مركز معنى يبو وحيد تهاي قلب قلوبتها إلى هذه الدلية يريست أضحق أبو يريدو مما تشكرت سماع العنفريان و سماع اهتداء و امتفاع مقلب و ايكو هلونان مقلب و ايكو هلونان و ايكو معفيا مما تشكرت شنقر مطلع لكن مدو كو معفيا ميا واسدا سويا قال كلاوات موتده واحد لوجهته كو روحو لو كب ايه اخر لكن ما في غير الامثله واصل الصدي انتفاع اه ما قال قف بن تهداد والده عماد واحد وشغته وعده اه هوتر الى وقت ما الوقت اللي عمل كيسوي لا لاش قوله هيك واايه ده اي ادريشات اي عمر المؤمنين عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها طب خط بنتي وحب مقلمايا حديث عبد الله بن عمر بن عمر المخضاب عبد الله بن عمر بن خدامه وهو يري النبي maalun be beber gaalada leleyi orayashoodi qarkamid ah aal lugu el goorfa alugu guray markaas aan nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas lum lahado ah ulaan er fi gur dagayayaguna eey ku jireen markaas uu ku yiri nabigu sallallahu aniga allahi balan qaaday ilaahay wii gargaaray ee idin mahiraan in agabti ilaahay ii balan in balan qaabay ku hayda mar waxbaaba uu ku jira baqti oo baqtiye markaa saanaba sallallahu alayhi wasallam waladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhu ku dhaarna إذنك إلي التاغن كمان مقل أوبيدين حلق عن ليها. ولكن لا يجيبونه. لكن بس هو جواب كرام. أجقف كآخرت جواب سونه إلي كرام. عائشة وحي ترمية. ساس ماهن معنو. أن وحي هي هي إنهم الآن لا يعلمون. لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا. وحي أن الشيء الذي يحتوحيد كهاء. حقها حدوى أبيهنو آية الحديثة. اماما هين ومقلايا <تصفيق> ايه قتاد <تصفيق> ووحو يري اصغل الله الشيخ رأينا وشكيه طوكاس عائشو اقف منتهم كوريس تاك اما وحك لا سميكو مقل <سؤال> ما ايوح مسلمين تي كالتبلم كوروه ومقلا دي قب يقول لكوريس تاكو و اكثر كي سلفك ايوو شكيه رأيوه يري احياهم الله له حتى سمحوا مقالته taqri'an wa tawbiKhan wa niqmatan uira asal maah ila maqla dadgintin laakin guwan gaalada ilahay ba nafta soo gariyay si ay halalka nabiga um maqlaan wabu uqillaa oo ada busi ilam ogtay in ninka garhelo oo ku jira haye guliga mahayda wa xada ا اسقى نبي قال له سنوري لكن حافظ كوو ييري قوله صحيح اه علماء اكثروا روايه عبد الله بن عمر او اه نبي يوري كمان ما قال يوري صح صح صحيح شواهد وعليها البدن كوو عن الحديث كوو يوريه عبد البر اصغى الصحيحه عن ابن عباس مرفوعه ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ما غير صلى الله عليه وسلم متى رقف سو مرقبر قف ولاكي سو مسلمو قف مسلم اه او ولاكي سو كاسيه ولالكاسو ادونك ويقين السلام عليكم اهل الديار قوم المؤمنين هذا يبقى بعده قبر قف آتقين او مسلم او قبر كتيرا اتصال مرتوط سلامتو الهي يوسع علينا قفتا علين او سكاعدنا كاردنا وعليك ومسلام عليك مان يري صلى الله عليه وسلم وكذلك نبقى وحا كسره الو يري قفك بنتاي ضدك آساي مارك يكرره من يورك تغيين سانقاتك كبهو ذا جغب لو تطي ربنا تقاقيا سانقاتك اسواء مقوى نبي قال عليه الصلاه والسلام نبي قال عليه الصلاه والله حافظه هو غير ده والسلف كانوا ضمن السنده كاجماعهم سلسلي السلف وطابوا كاجماعهم سلسلي كل واحد عايش ونديت مركه هذه السند او لا أكثر قبرية لكن اكثر كان السلف كالسلسليين ومقلا يا ميدكه مركه دول استهقت لكن جواب هو مستر labo qabriga marka arinta bay geybtahay arin geybahay tahay waxa lagu akaysaa inta diliilku sheerey وسنكون الجواب كريم ما لا توغوا حتى هذيق وقفكم مقلايه ما لا توغوا وقفكم مقلايه ما ستوغا هذا يريد الحاجه الثالثه اسمها مقلايه سما دا يستوي بعد توك ورورك صحه يا كثير وحكم مقلايه لا توغا هذا وقت لو شهر اسراهيل يكمل لي سنه وحشقى حايس سحر قال كيكو مقلايه اواو بي هنيه اواو اتي اسني واقوم ليهه ومسكيني ما كوحش سحر ما بهم اه وحش سحر ما لما بيصلوا شغال تعالى الى وحيري عليك ما بجا سبان لا تسمعوا مما قشيكه الموت قوه الدعاء يرمي الدعاء اللبضة في حيبه وقوطة الله قال وَاوِنْ لَا تُسمحِ مُوتا وَا تُسمحُ ثُمَّة اللبضة الله وقوطة الله من يتكلم بها اللسي كان هناك ويوجد أحد في مفهولكي لبعض مركا جالدا من مقاشي كرتيت مقلت من تي من مقاشي كرتيت مقلت أيكو انتفاعية سيدة دكت من تي آذن أمقاشي كريم سيدة عصوكالا جالدا أمقاشي كريم ماكا wa waxaa la hadbay in iskool sheb go galaw iyo dadkii dhimtay sida dadka dhimtay intay tan iyo ay san وانتفاع وطيرًا ماكليب تغييرننا MICHAELNA 한국وَ على اَفّيَان وَلَا تُسمحوا الصُعَ 8алось 2ść س nah Motive اج g-1 رمضا هذا ما موضوع BRCA أنه قائلiros أشهد هنا نحن صاد هه ام وق apro لكن الإشعار هذا نحن لديها فهم ها لكن عندما نتعيci اذا قد أصبح تصلي ونحن متحدث qubur tan aqun furaa ku dhegan xaqara waaba kasii jeeda maraba oo rabitaan male wa ma anta de nabi suubara u beti bi hadh ummi in baraal mid hanuuri kara am baraati baayun kehrika gaaladu in dihi macna wahaay laa marka gaalada la hadlaydo leebay dariiqaas kale marka aad abaar soo taradin aan military school ay in ka qabana school kasta is goodba gacan ta bidhi had gurid dabagoo in ka qabad doona ka goodba geey talaala ku xigeed midig u gala dad in wax aad dal dalaydo leeyna mara lagu بهاد العمل إن ضليالك مدهنوك رمبتي إن ضلالة بادية ودكهنوك إن تسمحوا ما تسمحوا هذا يقول إننا ما تشكرت إلا من قفعت ما تشكرت يؤمنوا هو ما يسمى بآياتنا آياتنا وحيا لهكو تصفيري موت يقول إنه قال أخا مقابل واحد اللغة يقول إنه يؤمنوا بآياتنا هكذا آه ما تشكرتنا إننا ما خبيب تنهورو لورو جاد لا د نفط كب خبايد وخلاقينا واحد ما قشي كان تقوف نفطو جوج ها ها مركفيلي سيده متعقل الكلاستغد ادي وهروح يال بيراصي في حن اوبياانيا وحا وين استشهد بلانا اسمهي دي محمد ول امين وش نقيد في اطاح القران بالقران سوره النمل ها سوره ما حكمكم مر حوينه لكن سوره النمل اتقو درا بحث غير ما كيسمي اقوال talqiinta way ka lagu afyaladkeedana oo ka hadlo inkastoo uu yiri talqiinta iyo wa ku maqla hooga fakhri u dhahay ah leeyda su'asha dilku waydiyo saas iskaadde fakhri uu dhahay waa cad ahaa waato waxa wayan hadii la yiri maqal ماكن ايش الفرق يقول جيروليه اه رغم ما بشيء واجدان لكن فرق ايش واكو جيريه وما انت اللي قناتي ما بيقصوا بناو behind the ummi انبرياك متكهنيكر عن ضلاله باديدوده ان تسمع ما تسمعه اللهم عجودك حقا الذي واندك خلقك من انك من ضعف من أصل ضعيف من أصل تقدر ثم تعالي يلي من بعد ضعف ضعف يتقدرك رطيه رعانهين كي قدال قوة حق يلي ثم تعالي يلي من بعد قوة حق كي بحفن تقدرها اي وشيره تدقم يخلق الله وابرا ما يشاء خضر وهو عليم العليم والاغالضان القدير ايوت برا الهي ونا سبحانه وتعالى هو مقبر مقبر الجن انسانك حاله بركي لابوراي الهي امسيو حاله حاله حاله مرت عرفوها دي ميري خارج ادینی با دیگا لگا دیگا ادینی با لگا دیگا لافان لو یری یلی بل نہ و یی نافال بو ابو ري شريه اثر او ضشي او ان وه ودا لهن اسقو توري ترتیب و خو غابا خوغي سا ما ما waxay tu sayra الى اود بدن علم بلاقنو كو تصرف pass to say that Allahu ilaha haqqan alladhi wa mitka khalaqakum inka aburay min da'ifin wa mister wa lorajede min aslin da'ifin il min ma'in mahin la lorajede biyo o mari'a o mana hatan wa sayka tampankov kanradi so iskan mayro ilahi wa mitka aburay ma alhasan qof inta بل فيلسة يوكي لفغيه ثم تعال إلى وخو يالي ملكا ضعف كوبات وبيه مريده ثم تعال إلى وخو يالي من بعد ضعف تعد حقا ضعف لك ما ضعف جيحور ضعف جيحور مريده ما نحن نحن ضعف كالي. وضعف الجنين والضفوري وطنين كأوركو تشيرك إيا وحوة العروركو ملكو نشي يريه ضعف جيسفين ملكو بشعينه رح بقوم اتشئ قران تبع انده كجل يسكم خيرته بل ترى فيه آه. ما هن ضعف وضعف من بعد ضعف تاع ضعف خره او تي هون عن هيك دي قوه تخوج يا لك قوه سروانه وقوضه التي بتعرسبيه يتحرك ويدفع الادى عن نفسه وعم يبداو عروركم وسو غاراهو انه صوبه A qurancha ya balaa iska edit karo dibaato u sheega karwa gaajona wa oman hogaa hoobay shisoma jeed tii hor wa ka suubil laakin taa xugooc dilawli mid daas hogaa aloyira thuma chaara ilahu hu ki wa qowtu shabaab wa nasha bala yar اه ثم جاء الى و من بعد قوتي حوكل تقبل حوكل او اه قوه الشرف كدال ضعفا تبرد رأي وشبت ضقنهم كد بموقفكم جلال هو صدع مركا مركا لبد ضعفنا و لبد ضعف يكل دوين لبد قونا و لبد قوه كل دوين سمالها سببت اقاعده اللغه العربيه سادسها او واحده نكره حدي اسم كلو سو شهقو ماركله نكره لو سو خليو وا سيده او صيود ثم من القواعد المشتهره إذا اتت نكره إذا اتت نكره مكرره تغاير و يعرف ثاني توافق قبل معرفه حدي النكره اللي سو خليو مده دم مده حرمه اه حدي لا تنكره لو سو شهق اه هذه معرفه لا سوشيو معرفه لويس الشراوطيه و عين الاولى كواكب الدوي ماركا هذه مكرر لا سوشيو مكرره بالبنول السؤال اليمت وكدوي ويعرف ثاني توافقا كذا المعرفان هذو المعرفان واسمي دوهدي معرفه لا سوشيو معرفه, معرفة, معرفة كذا يَخْلُقُ اللَّهُ أَبْوَارَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْقَدِيرُ أَوْطَارَ اللَّهُ مَعْبُودُكَ حَقاً الَّذِي وَمِذْكَ خَلَقَكُمْ إِنْ كَأَبْوَارَ مِنْ ضَعْفٍ مِنْ أَصْلٍ ضَعِيفٍ أَصْلَ تَاقَ دَرَامٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ بِيَعُ مِنْهُ تَاقَ دَرَامٍ إِنْ كَأَبْوَارَ فَمَا جَعَلَ إِلَهُهُ يَلِي مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ تَاقَ دَرَكِ كَدِي و أهبط الجنين والضفورية و أركوشيك إذا كان لديك شيء يريده فهي تحديده إهد كهذا قوة تنويه الذي تجعل سبيه يتحرك و يدفع عن نفسه و يمده السقيرك و يباهشي يجعله يصحونه يحوله و يسكعره ثم اتعال إلى وخوة يليه من بعد قوة حكركة تنويه حكس و قوة الشباب إلى وخوة يليه ضعفن تقدره ويشي ما كن دغنم يخلق اله و ما يشاء و دور الله ها سا مرك اني سو بخت بون اني سو نولين هو هو الله ما العليم و لا غالب القدره و وطر لبا لبا الله لما تمجد صبته على شيء كصوح البهي مرك سماي نيرو و ان اقولن هذا الاقر و يذربها كاد امسبيك حد دي عاد حوض لابها اللي هتين فرصاني عاد اقولنه لكن حد اعاد في لابا الواب ده تكون فريلي هيد ما راه بحي رقي عكتان السميوية الهنا وراء رسولك اسكاليك علم ويوم تقوم الساعة ويوم المال تقوم الساعة ساعة, ساعة قيامة أي كعيدة يقسموا وحطارة دورنا المجرمون القالب ما اللبثوا إليس لكم نجان في الدوية ولا في القبور غير ساعة ساعة وحانها قال تعالى إلى وحيري كذلك لحنتس أوكرة أو عن الحقيقة لغاليحي أي كانوا الدوية ذلك أهايين يؤفقون كوان لغاليحي عن الصدق والتحقيق وقال الذين دفتي وحي ديونا او طول العلم الذي للسيه والايمان ايمانك للسيه لقد لغثتم وتكون نجاتك في كتاب الله انت الله اني قريب الى يوم البعث الى لغ سوغاروا ما لين تلصو فهذا مثل كان اطبخ يوم البعث ومال انتصاب حمتا ولكنكم اذن كالقال كنتم ادونك وحاذا هذين لا تعلمون ان ادنين اغي وقوعه ان ادنين اغي فيوم اذن ما الانكاس لا ينفع الذين كوي وحبا اترماء ظلموا ظلمك السميين معذرتهم عذر دار شدود وله قال اذن هو اللّا قدرها اللّي قدرين ضلبه إلهي وقال نور سبحانه وتعالى كفارتا الدوني آقرام وشاهدين الدونكنا حقيقة وكفو به أصيصحة وحما فهمنا مرك الله صوب بحيانا حقيقة وكفو به وكفو به الدوني آقرام بعد كعلمك إيا إيمانك لأ الدونك إيا آقرام أيها اه الدنيا اخر هيك حكيت لي اقول أقرأ. الدنيا اقرادتك العلم ده لكن العلم الكليه ما هو علم يمارس بالصدق هو ساحجه اوغه حقنا كنتا واه الى غرس سبحانه ويوم ما تقوم الساعه تصعق قيامه اي كان مرتبه قيامه بعيد يقسم وحا دارا دونا او تجرموا غلط ما لفي في الدنيا او في القبور خلاص كلامه قصير الدنيا ليس تجويد حافظ قطاصو دورته او وخیله حالكه waxay maamula jeedan anaga rujeenel kuma ogeen fursad bananaasi ah halalka waxay karaba in ila anaga maayo fursad bananaasi ah wax daqiiqadan nooreen aduunkaba la ilbirsiyareed go'an joogay saacadnimo jeedan 6 daqiiqo waqti u hayr oo zaman ka kamida laaba qolbo wa sax ah laaba boo ilayara donta ma labi suureysan ku nagaane ku dhaara doona fi duya wala fil qobo geyra saaxatuhu han اي كانوا في وقال الَّذِينَ دَدْكِ وَحَيْلَيْهِ نُوتُوا العلم غالثي من الملائكة والنبيين والمؤمنين وحيدا بهيه وقال الَّذِينَ دَدْكِ وَحَيْلَيْهِ نُوتُوا العلم حلم التي للسي والإيمان إيمانك للسي لقد لبثتم وعدنا الاتار في كتاب الله في كتاب الله وحل رجده فيما كتمه الله لكم وحي الله من قرأ في سابق علم أُمْرِ بِأَلَّعِنِينَ قُرَيْءٍ فِي مَا كَتَّبَهُ اللَّهُ فِي سَابِقِ عِلْمِ قَدْرِكِ الى هاي منكم وقال الله نحن نعفوذك إن هذا الدنيا جوغة إذا جوغتي فأسأل له لهذا أما في حكم الله لبدا والمفاصلة لا لبفتم واتسور نجاتين في كتاب الله أي فيما كتبه الله لكم انت الله إني قري واتسور نجاتين في صابق علمه ونكوه قري إلى يوم البعث صابحين تماريك انتي لغاية سوء قارب فهذا النت كانت لحجة كتبت يوم البعث اسي صابحين تماريك هاولي سوء بحي ودينك انكري جري ولكنكم قالوا كنتم أدونك وحدهك كنتم في الدنيا لا تعلمون إن أبناء أبناء وقوعة ومعتنكس إنه دعا يا الله يسو صور بحنا شكيا إنك قلت شري في يوم إذن معنى كيف وعن معنى مضاف إليه أو شمله يوم إذ قامت ساعة ومانت ساعة قيامة دعا سأل الله ما تقوم ساعة يوم إذ قامت ساعة وحلف المشركون كاذبين قاله رعي بارتان سؤال الله بيه يقسم المجرمون عليهم الملائكة والمؤمنون كدبنا أي في الديان المؤمنين تأي ملائكة سيدة إلهي لي وقال الذين أوتوا العلم والإيمان واللغات اللذي فرم كتاب الله وبينوا كذبهم ما أين عبداليان بنتو لا ينفع ما أنفع أيه الذين كوى ظلمون ظلمك السميين معذرة حدود درشاد هل حبو الترمي انت سوى كملاحة تحوي آه يوم إذ قامت ساعة وحرف المشركون كاذبين ورد عليهم الملائكة والمؤمنون وبينوا كذبهم لا ينفع الذينو معنى انك امتاسوا بعضهم امتاسوا معنى انتوا بعضهم لا ينفع الذينو ضدك وعبطر الماء ظلموا ظلمك السمية معذرة محذوب دارشادو وقت ملحينية وقت دار ما أن انتوا بي هل حبوا الترمية ولاهم قالوا معهم يستعبرون كوره للجري لقد قالوا كول يرين كلا ثقلدكي ايره هي رلديس علاقه قدر دار بيه ما ربيت ما يقفل بيه اي ضابح وقفل 2000 اه قف مركه قالمه كدنتن مديكت قال تعالى الهوحيري ويوم المال فقوموا الساعة ساعة قيامه أي استغيضوا بحيضوا يقسموا واحد دار الدونا المجرمون الغالظة وحيكون دار الدونا ما اللبثوا إليساً كنقام في الدنيا ولا في القبور غير ساعة واحد ساعة إليساً فرصة دارين أي كوة السماع حقا كن فهمها ساسا يقول دار الدونا وبر قال تعالى الهوحيري مثل ذلك صرف Sidaas lo gallehhiy xiii qana. Ay kaanu aen fiduya yu fakuura ku galahiyo ani sibtti waqqi taas waxay ji. Waqaala la daki waxay lo yihi ootullma gal siiyay waima inaan kale siiyay laq latum gaara waad ku negaate fikihirayki tabkiisa ay fiimaa إلهي عمركي وإلين قرأي وإلمي ديسا السابقة يقول الله المحفوظك يقول قرأي وأذنكاتي إلى يوم البعث إلى اللي قلت ما رأيك لا يصوب حناية فهذا ما رأيك نضح كنت ترى يوم البعث وما رأيك لا يصوب ولكنكم إذنك كنتم واحدة هجرتين قالوا في الدنيا لا تعلمون إن أبنان أبي وقول أذنه بحي لأنك kan ilmiga iyo iimaanka ku jiro oo ay dadka ilmiga iyo iimaanka ku bartay markay qaladmaan gaalad adoon kar ah ilmiga iyo iimaanka oo ogaa oo waxaan ku soo maray suuratu qasas markii uu qaarun ku soo baxay asaba quruuxdiisi haybadisi وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ممن امن وعمل صالح العلم يهدي الى الهدي وينور هوى إلى لما يجرصوا اي وها الى جنة كدياري اي ددك ايمانك وعملك الصالح لي لي ودياري وها سلمى إلى الحير سبحانه وقال الذين بدكوا وحي إلى هذا أوتوا العلم علمك اللسي إيا والإيمان إيمانك لقد لبفتم ويكونك تنقال في كتاب الله أي فيما كتبه الله لكم انت على إلي القرى إلى يوم البعث إلا لك سو غار ما لينت لي فهذا المال كانون يوم البعث ومالت لي سو بخيناي ولكنكم اذا قالوا كنتم وحدها في الدنيا لا تعلمون ان ابنن اوقيم وقوعه من الضحى فيومئذ المال كاس لا ينفع احد ترما الذين ظلموا ظلم السماء وشرك السماء معذرتهم ادور دار شدود هل خبا وان فينه غالا طونا معهم المشركين تا يستعظور كوارال ديرين لا دلبو قال تعالى الله يغير ولا قد ضربنا والله لقد حقيقه ضربنا واعدين الناس ضدك في هذا القرآن قران كان بحلي سوحان وعدين قصاتان قصا وعدين قصصا سو من كل مثل قص ليابل بما انت تحكي وَرَأَيْتَهُمْ وَاللَّهِ لَأَنشِيتَهُمْ نَارًا سُبُرًا غَلاَ حَطَّتْ وَلَأَثِيمًا بِآيَةٍ مُعْجِزَةٍ لَّا يَقُولَنَّ وَيُحَيِّرُونَهُ لِيُحَيِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ بِدِينِ كَمِثْلِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مُبْدِرُونَ بَعْدُ لَوْ يَعْمَلُونَ مَعَنَّا قَالَ تَعَالَى إِلَٰهُ يُحَيِّرُ كَذَٰلِكَ سِيَاسَ قُلُوبُهُمْ تُضَلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَضْبِطُ على قلوب الذين تذكي قلبيا الكودة لا يعلمون أن أجن توحيد الله إلهي لك اليرديس فأصبر إذا كان صبر حقه كؤكي سيحكي التنازل إن وعد الله إلهي بلنقاد في سبيل نصر أكو بلنقاده حق ومتسغن ولا يستخفنك الذين قوه لا يقلر عن يقيصرين بالبعث والنشور ليسن كفوضين او يسكنوا حمار الفدين اسى صبر حق ولقد ضربنا والله لقد حققت ضربنا وعدين الله للناس بدقا في هذا القران قران كان لذي صحال واهادي وقصتان وغالغ اسكينيو ومسئلك ضربنا ا ايال لغا حالينا إلا إذا تقدمنا نعطونا كيرا حالا أمد تعالوك ولقد ضربنا وعدايني للناصبات كان وعديني. في هذا القرآن وقرآن كان نحيصا وعدايني قصة قصة أين وعدايني قصة أصول من كل مثال قصة عجيب ل... لم ينتهي حقيقة أهاتي قصة كستو عجيبا ونحن نقول فهمه وحوه وحرام وغشار ندط لكن الله الحويل سبحانه وهاويان قف اسغوا دورا انو واخا واخ لا توسي كرا وا دد حق دييديا غالدو دي والله والله لا ان جيتهم غالال حدات طلعتي مات بي ايتين لا يقول ما وحيله لهي الذين كوك الفاروق قالوا ان انتم الذين كبت الذين مسلمين الا مبد ربا الله يا رتي سسري حق جك حتى دي سو يك ايغو ايراادن كان حدي لك كانوا مرهم اينيا وخايلين با دي لويالتي با دي لك سوغتي اه عفريت وانك يقول كان قنكا قسمايا كادق املط ها وامجرمين مركا وا دد كان بو دابولين الى وخر سبحانه كذلك دابوليد اسوكل انا كو اسكولوب توباد دابولان كذلك دابوليد اسوكل ياد بخل الله انهي دابولا على قلبي الذين تدخل في قلبيه لا يعلمون أنه ينتوحيد الله عندما تقفل أن تتوحيدك في هذه سنة قلبك الإله تفهمه ونحن لا يعلمه تقفل أن تتوحيد فهمه فسل يسكسر حقاق التنازل هذا يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك هذا يقول لك وعادة قلوبه يحرم تقفل السبب وأنه ان وعد الله اله بالنقاتي سو بنصر وكو بلنقات حق وامتصن الله هو ولا يستخفنك ليسن كفوفين كفوفين او فضي ليسن كو حنبارن الذين قول لا يقنون ان يتقن صنع بالبعث والنشور ليسو مبنا قف كو حدو يجب أن تفعل لكن قفك قلبك سبعثك وقفك على السماء وقفاً لذلك كلمة لا تكون لذلك كلمة قفك قد اضربنا والله لقد حقيقي والله لَقَدْ ضَرَبْنَا وَأَنْ عَبْدَيْنُوا إِلَهِيرِ لِلنَّاسِ بَتْكَانُوا عَبْدَيْنَيْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ قُرْآن كَمِحْي سَعَالْ أَيَّهَا تَيْ قِسَةً من كل آسوهً مِن كُلِّ مَثَلِين قِسَةً عَجِيب ولا ان جيتهم والله ما ان جيتهم قالوا هذا قدات بمايه معجزه او معجزه حق الضيره اادكنت لا يقولن وحيرينه لو يحيين قالوا لا يقولن وحيرينه لو يحيي الذين كفروا قالوا بي ان انتم مؤمنين ام متحدين الا مبدلون بعد لو تذلك دبور تاس او كار او قلوبتودا لا الله الله وحده دابولا على قلوب الذين دقي قلبي الكود لا يعلمون ان وبين توحيد الله قد كسطوا وان توحيد فهمين قلب الواحرين فهم ما فاسبر ماك إسكال صبر حقاك كل صبر هكيت تنزل وعد الله إلهي بلنقات في سبب النصب وبلنقات حق ومد الله وإن الإمان ولا يستخفنك ييسا كن فضيصا وفضيك بحنبار الذين ضدك لا يقلون عن يقيصنين بالبعث والنشور بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة اللقم ألف لاملي الله أعلم بمراده بهذه الحروف تلك تاس سورة سسعة آياتك هذا آيات, آيات الكتاب وكتابك آياتك سي كتابك الحكيم ذي الحكمة حكمته صاحبكها هدن هنون حالئهن آياتكو ورحمة النحريس حالئيهن للمحسنين ذاك عمل كودة وناجية لهنون يولون حرستو الذين المحسنين تيهي هنون ايهي يقيمون صلاة والسلاة سلات ده اوغا ويوتوري سكاة سكاة السيا وهم أيقون بالآقرة آقرادة هم يوقنون اليقينية أولئك محسنين تلصوت المامي على هدن من ربه حق الرب وا ارائك محسنين تصلوا صوت الماء هم ايجا كل غورا المفلحون كول ليبان ايهادين في الدنيا والاخره سوره لقمان وسوره مكيه والقران كي قبل الهجره معانيد القران المكيه كهل جيره ايي كهد لايوا وخا الهي كوبي لاي بدك اهل الجماعه سفاضود keddiga waxaa lagu xijiidoora dadka ahlonaarkaasi faadooda dadka ahlujannadaasi faadoodu waxay tahay inay cabsadaan Rabbina u caabudaan sidii ay in ay amalka wax weeyaan oo amal koodu ku dhisan sharxiga raa'id salaad oo gaad xuduudadeeda ilaaliya arkanteeda ilaaliya shuruudeeda ilaaliya sekeeda iska dhiga takmnuusa weeye ee aakhirada yaqiinsan u diyaar garoobey قالت تعالى الوحي يرد الف لام تلك تاس وحال اشارا وايرها سورهن تلك تاس ايات الكتاب وكتابك ايات يفابد بمعنى من وحلج ود وايات من الكتاب وايات كتابك الوهي كامل سورهن كتاب كي الحكيم بالحكمه حكم اصحابها كتابك الارحقي واكله من كتابك المحكم الصريح صدق والله تفسيره كتابك الحكيم ذي الحكمة صاحبكا هدى بها ورحمه والله خلينه اياتك هدن هرونين حال اياتك وكو وخلولين لكن هي يه هرولين للمحسنين ضقت عملك ذوناتيه ضقت الهي كعصره إله إلهي اتشدن سيوكلا او بقا بقا سي هنولينيا و هيت سييا دريقه حقا و هيت اوغدغيان دريقههم وهدايه الدلاله والبيان بقا سمعناه كفايده سنه وهي هنونك ورحمه النحريس ها راي اياتك سوي هي للمحسنين بقا عملك دونات لما النحريس محسنين تي الله سيدتي الماما الذين محسنين تي ايهنون يا النحريس آيانوه ايه يقيمون السلاة السلاة ده اوهه ويؤتون الزكاة سكاده نسية ايه مستحقيها مستحقيها ذاتك المودان ذاتك سكاده نسية وهم ايبون بالآقرة آقرادة هم يقينون يقين صح وهو رح آقرادة انكشاك السنين سيستر ايديد او الديار اولائي كردد كاسر لصوت المعامي اي محسنين طاق، <تصفيق> صلاة در اوغه، سكيبب بحيه، اقرب يقيساً على هدن هنون كوركي سيكو سوك ماده هنون كور من ربهم حق ربكوتكا هاده واولائي كردد كاسر لصوت المعامي هم ايقى كلي بوضا المفرحونة دادك الليباني آدم كلي بوضا الليباني جملة الليباني دعو صلى الله معرفة قال تعالى الهو حويري ومن الناس ضدك ايو كميضة هادي من قبل قبل كاسو يشطري قدانا لهو الحديثي هذا الكيس اللي هو مشغوله ليو دل اي ليو دل الناس ضدك سيوه وقلنيه ان الله على بغير علمي وقال عن انحال اكسوه ضدكي اقول الله انحال اكسوه ايهي او قدانا لهو الحديثي وهو يتخذها way taqdiraha si uu uga dibto ayaadka ilahay huzuun ku walu jeesjeeso uraayka dadka gafaa sheekada lugu masquno umma baracidka cala ayaadka cala ku jeesjeeso uraayka dadkaas lahuu wax adab adamku muhiir u sharaf ta ka marka lagu haqiyo aleh mankas tofkalahu alhadith ka ما ركاللغو آقه يو آياتنا آياتك يغا ولووه چيسته مستقبرا حالا او يهيمت اسكالووهن عن اتباعها آياتك لغا عدود كأن لم يسمعها انو سمقلين حال او لمد يهي أيو چيسته كأن في دوريه لبعي سدقود حال او كسوغي يهي وقل مقل فباشره ميد كاس غوبن بشار نادق سوبرانو بالعبابين عباب اذن قرانين المولين شركه حموجه اراه المرصوصات معني ددك ان جنها تلماهوده وحوت المامه يا اهل ماركه المامهوده ددك دا. ان جنها تلمنت و حيها وهيكهنن ايات اراه اياتك سوا سوبا اياتك وحي شيغان اي آيات كدغنيا اياتك وحي امران اي صميني يع. انت اودا ayaat alla waxay ka raalbaanay tahariyan ayaat ka fiqeelune ah huden wa rahmatan uhiin ayaat haye ahlu nar ka tilmaan toodune heestay darsooda mustaqiib degaysta intaas la qaday ayaat allaana kubawu ensama mara qaata wasifada la wado muslim la raan wasifali marka dadku وحي أمرين قادتا وحي كره بين كهراء يقف هذا الدبا الصحود موسيقى الدبا الصحود هذا سهب نجيسته موسيقى كل راحة يسته آيات تعلان لم يكن شيئا هذا هو أخي آن قادم وضعك لبدا صورة بل أدوكم أعطي سويد إلا وغير السلحانة ومن الناس ضدك أي كمدأت ومن الناس ضدك من قبل من قال سو يشتري غنم لهو الحديث هذا الكيس لو هذا والله مو مشغولو مهم كها كلي ولسومه ويري و هذا اللي اسمه ما ويري اه مرتدي ابراهيم مرتدي يمن الدالده وما غف اه ولا هالمرتدي يمن الدالده اه و موسى بهس هاكل ماشي مو واحد مال الوهي هكيا سيره النبي قال مركا واه واخ لو مغشول عبد الله بن مسعود نبي محمد صلى الله عليه وسلم القران ككبرت سوما تفسيرك كبرت و هو كدارت هيسان لو تشيدا واخا لو لو تشي واكو باطوليب ا نمشاري تفسير, لتشهده لتشهده تفسير والله الذي لا اله الا الله صدح قره دعا إلهي بان كبارا معبدك له حقه وحايا بذنو سيكيني لهو الحديث وهي ست حاضره كثيروه يري سيد عصقه كانت وحاكو فصيري عبد الله بن عباس شابر عبد الله عد سعيد بن شباي مجاهي مغهور عمر بن شعايد وحاول علي بن بذيمة عمد عصقه من أساسكو فصيري ذاتك قبل وحاكو تشيري او وحال هيستق يا موستق يا كرانكا دقه واغتان الروتشي انه تشيرو بره لا عامل الروتشي واغتان وحاتلو فنانين تجمعها حباله انت في 80 لا يقرب كالموسيقى لو غالا عقال لو بخيها جولك يا مسرح الغدقه عقال لو بخيها miimari galu soo duuba lacag lagu dhigiya mobile ka iiradiyaha lagadaysan lacag lagu dhigiyo dhammaan waa lacag shirinki rabbul alamin siyay oo sawtu shaydaan ku shirki saye dhigiisana khaalki si ku caasina macnaasoo macni macnaha labaddu muchirruu wiiri waa qataho soo geray ee wa chaala waa hadhayal quraan iyo hadith iyo sautu shaydaan hees asaga dora ma sautu shaydaan la sautu shaydaanku doran ka quraanka iyo hadithka ka tago u doran ha soomaacidi bal waxaan ka quraan kooshin Me mariyada hayna oo malaynayna muus mar goorii madaxa si qadar iyo wixii markaas say shaydaan imoodu aanu wiil had ka Markahaseid tila ja heita malaha. Kum? Ha! Malaha ka maha on ei on übe erdell. Achjara? Kum? Achjardina kummudit. يشتريه لا بأسهو قريبا دو قف انتقرانك ان حمانت دورتو اي هدوب غالك بحير لا بأسهو قريبا ومن الناس دك ايوك امد اهالي او الهيري من قلق من قاسو يشتري قدنا لهو الحديث حدك كيسا اللقوم مشكوله هو قدنا ليو دي الناس قد تكلم يا حين سبيله جدك علي هستو وحدتك بادي اي قف وحير مكو وهو ترنشرت الزلاثة اللّه قرّوه معاسته يتعليسين وقفك شهوات يدرانك يكعينه شرط أفوضاني قيرك ونقول أصلاعنا وهو قلوب سيده يسؤول دلال معرك نفاقه يقول تلاشا قلوبته يزك يموزتك هذا ماذا يجب؟ سألت نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحديث كان بزاني قيرك يسعي ورياه وحويري سوطاني في الدنيا والآقرة لما أعط وما أعطان على قبيل الدنيا أجرب. محاريس الوه لا غفوي صوت مزمار ايضا محما وصوت مرنه عند سيهي سيهي سيهي سيهي سيهي. مصيبه صوتك اوقفك برواقه يسني هيستو دغيسنه اي مصيبه ما كيدخا دو بارنكا يا غولينتو برورانا وا لواخدو الى هي نخم اه عبي مصيبه كودا وا لا صبر من اي صوت حنا قرانك يا وعديه وان دال دغيسه صوتك شيطان لا دغيس ملعون الى و غير سبحانه ومن الناس بدك ايو كميره هذا المنقاد من كان يشتري غانا لهو الحديث حولك كيس لو مشغولو مخو غانا ليضل ايه ليضل الناس بدك يرو كلم ينس بالله جتك عليك جتك عليك لما ينطق ما في صوت في باكستان علم اقول حال و كسبه غانا وعوكي جاهل يهي بحال ما يشتريه وعوكي جاهل يهي مقالي سكوب غيره حال كي هل ينفعه أو يضر آه. يعرف مرة كي دمبير لما تدر قلوبتي سوى جيسر شليتر آقيره وكي جاهل آه. بغير علم ايهي جاهلا بحال ما يشتريه هل ينفعه أو يضره وكي ويتكدا ييروكدك طاياتي اليو سو ميدو جيسجس اه واه لوو جيسجسو لليدو اني قادق واه وح. واه لوو جيسجس اولليدو مو اياتي راه كدكت اولائك كووا غاتشه قبل مغمشقولو ذكرتจิตك الهين كلميه لهم وحاوسونا ذي عذاب عذابك ومهير شرفتك قرارة كيري الجزاء من جنس العرب ما دام أي آياتك إلهي فوضة استهد عذاب فوضة استهد شرفتك قرارة المفصيل قال له سلدة أراعك كوى صفات داس اللي لهم وحاوسونا عذاب عذاب عذابك ومهير إهانة استهد وإذا تضل عمرك الواقع عليه الكركيس اياتنا ايات كما ولا وجه سنه مستكبرا حاله يهند اسكلا وين عن تباعها بيعاول الواقع لوحدي ولا ولد وحدي مسادك لا عشان وحدي ما ربىهم وعدي ما شان عليه قفك اذكر كي سهيستك وطه آياتنا آيات كأن ولوكسنا مستقبلاً حالة ويهيمد اسكروهين عن اتباع آيات كأننا رأوا وعن الله أكبره كعالم يسمع حال ولمد يهيمداً مقلمة قفك وعالنا باعتصغه قلباً هديد دينك الله شاهده إلس بدلو وامركي هرودو سان ديريل كما غلي مركم مغرويروس فدلو موي لكن كان مركي الاو شيغاي وخ لميدهي مركي هروسن مقليس بوها انامتي سوكو سناره مركي هروسن مقليس سدو هاي اسكا هانا وخا فد مودو هروسن مقلب اه تي سي اسكا سبغود حاله او كوسغي هي وقتا ما ايو چه سنه كل كحاله فاحل كولا واحد مدرغه ان قليس وجه او سمح بعض بالمقل فداشروا ابوب في الشارع بعذاب عذاب عذاب تيس قريب المؤلمي تشكه حاموجيه عذاب جيركه حروجيه او قال تعالى الهو خبيري إن الذين تتكلموا امانوا حقهم وعملوا صبيعي الصالحات لا تتكلموا ونقصوا الله يتكلموا وحاولنا كانت نائم شيء يمكنك ان تكون مبارا واقعاً خالدنا حالاً وقدمنا فيها فيها تحديد وعد الله وعدهم الله إلهي ما أبلاً وعد الله إلهي بلانقاد فيسا حقاً وحقه بلانك الله سؤال حقاً سؤال وهو علنا العزيز ومدقالبه وخدنا من المريه الحكيم وحكمة مضا إن الذين طبقوا آمنوا حقا كل أيام wa a'malu sa'iyya asalihatu ahnashu wa naksa wa ilahihu gansami rusul shi abda'in quranuhu gansami lahu wa usgadi tanatu nuhimi shay la sugu barwa kayo januyin kis khalidina hala ay quwar ad-dunan fiha januyika wa'adallahi wa'adahumullahu إلهه باللقات كيسا حقا وحقو باللقات كاس الله واسوغي حقا سوغيت وهو الها الاسس ومذ غالبه او روح دورو مل مري كرا او اتمه هو السدي قريب باللقات كيسا انو الحكيم على حكمت برا خلق الها ابو ري السماوات الى ريالك بغير حمد تير لان حاله اي ترونها عاد أركينا إنه سمتير لها وألقى إلهوان فيدي في الأرض دولك الكركيس حواصية بورطة الطماء أنتميد بكم لألا تميد بكم سعيسان إن الله تقدقات وبث الله وقال كفة فيه وكفر لي فيها أهلات بحجير من كل دابت نفس أتدمان تهل وإنسانه وسودة جنة من الصماء الكر ما أنبيو فأنبطنا وسودة لنة فيها في الأرض دولك دهليس من كل زوج نوع نوع هذا وحن أبرك أيضا خلق الله وإله المخلوق سيء أبو ريف فأروني التصية مامحوية ذاكي خلق أي أبو ريف الذين سنم يالك من دوره على قير كيساء بل ظالمنا مشرقين في الضلال باضي يكون سوغيه باضي لاسوا مبين بيه الإسكعب إلهي يقول عبينا سبحانه أولا سبحانه سبحانه مخلوقا موقضا إذا كان موقنبا سجاء أبوري وهذا إلهي قير كيسي وحلا بوده رحي أبوري معناها قرد فرأت إلى التاشيرك هذا إلهي نتوسعه قال تعالى إله الحبيل خلق إلا السماوات إلى ريالك بكيري تيرلان محاله وحكيره مطم موقضا إياه مدى الموقنب ممالك أولا سبحانه سبحانه معناها قوله كنشرت بكيري حمدين bixir anad din haloo leeydan tarawnaa cimiga sana labada qol kaso bixey haddaba haalaydan tarawnaa maaleeyo wahuu tiir muqay mid kale midamaal haddaba kasifaydo anad din ah haalada wax laga xareena asmawa sifada waxa laga laa la qawmarka waxaa in laga xaaleyo tarawna filmeeda asmawaa oo macnuhu noqonaa sanada tir muudaymi tirayna marku suuratu ra'd billaw yudunu qaafid ku rajacay masalay halkaan waxu waa ila haq xalaqa ilahu wa abura asmawaati iraliyaka bikhairi amadin tiir laan ay إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ شُكُوتُ تِغَيِّرِ يَا عَمْرَ آلِهِ وَأَلْقَى إِلَيْهِمْ ذُكْرَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُ كُرْكِيسَ خَوَاسِيَ بُرَقٍ قَدْ قُطِّمَ بُرَوَاوِي أَوْ قَدْ قُطِّمَ مَحَاب بُرَاهُهُ لَا صَارِحَ حِكْمَتُهُ وضف الله وكفة فيه فيها الله بحبه من كل دابة نفسه تلمنته وعنزلنا وصوتنا الالتفادة من الغيب إلى التكلم وعنزلنا وصوتنا الاله من الصماء الكرب ما انبياء غربا كالكامنا فانبطنا وصوتنا فيها في الأرض ملكة بحيسة من كل زوج نوعنا ننتس والنراكية جدي من كل صوت معدن انت سانك صوبالاي ما نو عسو كريمي هذا غير ديالك دول ديالك انت هذا كان خلق الله ومخلوق الله ابو ري ساس الى ذلك مدي فعروني التصيح خلق اي ابو ري الذين من دوره القيركيس إله القيركيس او العابد حي ابوته ولذلك كان هذا الشخص مبيراً لما أركيه أبار من المشركين تو في ضلال بعضيه يكسوهيه وإذن إباباً مطلعي لعابدين بعضيه سنمبير بييري سكعت الله سبحانه وتعالى الله سلام عليكم وغارك على النبي المحمد